بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عن, عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ عَنِ النَّبَإِ العظيم الذين هم فيه مختلفون الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا <هما> كلا سيعلمون, <هما> كلا سيعلمون>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 وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَاجًا وَهَاجًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَجًا وَهَاجًا مِنَ الْمُع ماء ثجاجا وأندلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا إِنَّ يَوْمَ ميقاتا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَ تونا افوجا يوم ينثق في الصور بدتونا افوجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وفتحت السماء وَسِيرَةٌ فِي الْجِبَالِ فَكَانَتْ ثَرَابَا وَتِيْرَةٌ لِذَرٍّ فَكَانَتْ ثَرَابَا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ قَ م آببَ لا قينَ م آببَ لا بفينَ فيِيه أأَح قابَ لا بف فه ح حميمًا وغساقا إلا حميمًا وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا, جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وَكَذَّبُ بِ آَاتِكِ الذبَ وَكَذَّبُ بِآدِِ النَّبَ ذوق فَلًا النَّذيدَكُم إِللا عَذابَ